وإن تعجف فعجبوا قولهم آئذا كنا ترابا آئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعلاقهم وأولئك أصحاب النير هم فيها خالدون